وامن من ياتي ما فلا تفره وامن من بالله فلا تخفن راحل لك عصان ران ووقفنا نرى ونرى فَإِنَّمَا الْمَوْلَى الْعَزِيزُ النَّصُورُ إِنَّمَا الْمَوْلَى الْعَزِيزُ النَّصُورُ فَإِذَا أَصْرَمُوا وَتَاسَمُوا أي سوني وكوني سينا وذل بنال قد خلقنا الإنسان في <تصفيق> أحسن